نحن سنن اخوان وكثار من اخوان لو ما تجمعنا عروق وسلايل لو نفتنا بس ما وعرود ووطان يبقى التشابه بيننا بالخصايا كان تشابه بيننا بالخصايا, يبقى تشابه بيننا بالخصايا وانا ليا من نين وتكسب انسان اسعى لها بكل سبل والوسايل وانا ليا منين نين ويتا اكسب انسان اسعى له بكل السبل و الوسايل اعرف كيف ارد الحسان بحسان كيف احصد بذور الفضايا الفضايا كيف تضعف خاف من ونعفت حملة عاف حملة الجماع وقت غرب واخر الدار بعنوان والعمر رحلة والتجارة برحايل والعمر رحلة والتجارة يبقى, يبقى, تشابه يبقى, يبقى تشابه بيننا بالخصايا يبقى تشابه بيننا بالخصايا ودك, ودك اليام نجيت في كل ميدان لو قمت الأول بصفوف اللوايا ودك اليام نجيت في كل ميدان لو منت الأول بالصفوف الأوايل وأنا كثر مالي من الناس خلان اللي صفالي بالشدايد قلايل شايف حسن قل شايف أشكال والوان قابلت ظلم لالقيت الهوايل الوقت غرب واخر الدار بعيد و العمر رحلة و برحايل <متحدث> و العمر رحلة و التجارة برحايل <متحدث> انا اثنين اخوان و من اخوان لوما تجمعنا عرق سلايا Smao, uroku, uroku, uroku, uroku Boga jeb tešabih, bojeni na bilh kacaa Boga jeb tešabih, bojeni na وتسدددني جميع الوسائل وانعاش عاش صدري من الهم شيطان وتسدددني جميع الوسائل بلقى من عيال الحمايلك حلال اللي يكافي عن عيال واحد يسوى في عيونك قبال الوقت ضرب واخر الدرب عنوان مر رحله والتجرب رحايه مر رحله والتجرب رحايه اجمل ابتسم وضحك وانا في داخلي مجهول احاول اخفت حزاني ورا صدري واخبيها اجمل ابتسم وضحك اجمل في داخلي مجهول